Okay.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 الزمان والمكان والرابع والخامس والحاد. ها؟ قال بعد ذلك باب التليذ. ها؟ اقرأ المثل. استفتح وقرأ. إذا رأب لا استفاح المثل. استفتح بالشجر الصلاة ثم تقول قالة. تسمي المؤلف. رحمه الله. نعم. الحمد لله وصلات والله الحمد لله وصل والسلام وسلم والصلاة والسلام على رسول الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد قال المعلف ابن عجرام رحمه الله التمييز قال الباب التمييز التمييز هو ليهم من قوّ المفسر لمن بهم من الز لمن بهم من الزوات نحو قولك تصبّ زيد عراقا وتتقّ أب وتتقّ أبكر شحما وطاب وطاب محمد نفسه وشيد عشرين غلما وملكت سينا نهدا وزيد أكرم أكرم من و انا زيد اكرم منك ابا واجمل منك وجهه قال ابن رحمه الله تعالى هذا وجه باب التمييز التمييز في اللغه هو مفضل ميز بمعنى فصل بمعنى فصل وجعل كل سينفين على جهة واما في اصطلاح النحات فالتمييز هو الاسم المنصوب الفضلته المفسر لمن من الزواج المفسر لمن من الزواج وضع إذا فهو التمييذ فهو إسم وليس بفياه وهو منصوب وليس بوفو وهو فضل يعني يأتي بعد تمام الكلام ويبين أو يفسر من بهم من الذوات وليس من الهيئات واضح؟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 أربعة كل منهما نكرة واضح هذه فيها الحال والثمين ثانيا ما يفترقان فيه ما يفترقان فيه الأول الحال مشتق والتمييز جامد ثانيا الحال يفسر الهيئة من بهم من الهيئة والتمييز يفسر من بهر من الزواج. ثالثا ألحان يأتي جوابا لسؤال كيف بالخلاف تميز واضح؟ هذه يعني هذه القريبة التي يعني تستوعب بالنسبه لكم وفي فوائد اخرى تحتاج إلى تفصيل فهمتم قال التمييز هو الاسم المنصوب المفسر لمن بهم من الزواج يعني عندنا ابهام في الذات فيفسرها ماذا التمييز اكتب والغالب انه ياتي او يقع بعد المقادير أو ما في معناه أو بعد الاعداد أو بعد الزراف ما يزرع بالامتار واضح؟ ولهذا قال نحو نحو قولك تصبب زيد عرفا هنا التمييز جاء مما هو فرع منه العرق متفرع عن زيت واضح؟ العرق متفرع عن فهنا جاء التمييز مما هو فرع منه متفرع عن زيت وإن تقول عندي خاتم فضة فالفضة فرع فالخاتم متفضع منها لنسح كذلك وتفقأ بكر شحما هذا مما هو فرع عنه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 مبهبة نسبتي ثم شاء يذكر الأمثلة في المقادير. واشتريت عشرين غلاما عدد وملكت تسعين ناجة عدد واضح؟ طيب أمثلة بالنسبة للعدد قال تعالى إني رأيت أحد عشرة يوضّب وهو عند موسى ثلاثين ليلة وأثنى بعشره وكذلك أربعين ليلة اتخذ موسى من قومه سبعين رجل لمنقاته وإن هذا أكله تسع وتسعون ناجة هذا بجدين ألف سنة ألف سنة إلا خمسين عاما وهكذا هذا بالنسبة للعدد المقدار اشتريت الوزن الوزن نقول اشتريت رطلا تفاحا والكيس نجمع الكيس اشتريت صاعا تمرا والذراع اشتريت ميلاً او اشتريت عشرين ذراعا قماش.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 ومثقال ذره ونحو ذلك واضح والتمييز على قسمين محول وغير محول فغير المحول هو الذي سبق والمحول الثاني المحول ما كان اصله فعلا وائلا ومفعولا او مبتدا او فحولت صيغته فانتصب آه المف... آه المفعول والمبتدا على أنه تميز لذاله قال زيد أكرم منك أبد زيد أكرم منك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 فهدفنا المبتدا وهو زين وهو المضاف في عبد الرحيم تمثال هدفنا المبتدا هو زيت ومضاف واقمنا المضاف اليه مقامه فارتفع ارتفاعه اصل الجمله ماذا أبو زيد حين أبو وصار زيد في مكان الأب كيف يكون مرفوع زيد صار زيد أبو زيد أكرم تبقى أكرم من أبيك من أبيك أبو زيد أكرم من أبيك فهذا ابن المبتدا وهو أبو وأقبلنا المضاد صار زيد أكرم وأخرنا المنتدى فانتصب بعد التمييز فانتصب ماذا على التمييز فصار أبو زيد أكرم منك أكرم ماذا منك لأن هنا نستطيع أن نأتي في الضمير المتصد كان أول زي أبو زيد أكرم من أبيك صاد زيد أكرم منك وانتصل أبا لكان المنتدى صار انتصب على ماذا على التمييز واضح ومثال ذلك قوله تبارك وتعالى أنا أكثر منك مالا وأعز نثرا أنا أكثر منك مالا وأعز نثرا ما هو تقدير أنا أكثر منك مالا مالي أكثر من مالي واضح قال وزيد اكرم منك أبا وأجمل منك وجها أيضا وجه زيد أجمل من وجهك ففعل بي كما فعله وصار زيد اكرم أجمل منك وجها كذلك التمييز من المفعول به يحول من المفعول به مثل, مثل ذلك قوله تعالى وفجرنا الارض عيونا وفجرنا الأرض عيونا، وفجرنا الأرض عيونا. تقديرها فجرنا عيون الأرض، فجرنا عيون الأرض. فعيون مفعول به مضاف والارض مضاف اليه فاقمنا الارض مقام المفعول به فانتصب انتصابه واخرنا المفعول به الذي هو فرع من الارض فانتصب على التمييز فصار وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قدع قدير قال ولا يكون إلا نكرة ولا يكون إلا بعد تمام الكلام لا يكون إلا نكره ولا يكون إلا بعد تمام الكلام هذه شروط التمييز وهي أكثر من ذلك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 من الزوات رابع؟ حسناً قوله تعالى واشتعل الرَّأْسُ شَيْبًا ما هو اصله قسم الرَّأْسُ شيبان. فاتجبنا الأرض عيونا فاتجبنا عيون الأرض اشتعل الشيب الرأس اشتعل الشيب الرأس هذا التكتير فاقلنا الرأس مقانة في صار انتصب انتصادنا الثلاثين وأقلنا الشيب فانتصب على التمييز واشتعل الرأس فيبا واضح نفهم التمييزها نعم طيب نقرأ السؤال هنا مقام الفاء ها؟ مقام الفاء الرأس مقام الفاء مقام الفائل. اشتعل الرأس اشتعل, الرأس. شيب. شيب. اشتعل, اشتعل شيب الرأس ها هنا محول من الفاعل. أخذنا المحول من المبتدا والمحول من المفعول به وهنا محول من نائب الفاعل وهو وهنا محول ما لا من الفاعل طيب كما ذكرت التمييز على قسمين التمييز ليكون بين بين بين المقادير وما يجي مجراه وهو تمييز الذات يسمى التمييز المفرد كما ذكر الشارح وأما تمييز النسبة هو الذي يبين إبهام نسبة في جملة سابقة والمحول ذكرناه محول من الفاعل ومن المفعول به والمحول الآن المبتدا والمحول عن المبتدأ هذا النسبة لتمييز النسبة أو للتمييز نفسه يعني أقسم الأول المحول الثاني غير المحول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 حَسُلْ أَخُلُقُ زِينٌ هذا يعتبر محول وإنما غير المحول مجد امتلأ الإناء ما امتلأ الإناء ماء طيب أقرأ هذا السين واختلِف هذا سؤال بين أنواع التمييز تفصيلاً في جملة ثانية يعني بين هل هو تمييز مفرد وما يأتي بعد المقادير ويجي مجراها أو هو تتمييز نسبة الذي يأتي مفسرا لنسبة سابقة وهذا هو محول أو غير محول لا شربت كوباً ماء شربت كوباً ماء لا تستطيع أن تقول شربت ماء الكوب ماء الكوب ماذا انتلأ الإناء ماء أيه قال انتلأ ماء الإناء هذا فهذا ماذا؟ تمييز غير محوص تمييز غير محوص يعني ما أقول مما هو فرع له نعم اشتريت قنطارا عسلا اشتريت قنطارا عسلا الخنطار مقدار ولا لا؟ مقدار هذا تمييز ايش؟ الذات او تمييز مفرد زي. ملكت عشرة مثاقيل ذهبا ملكت عشرة ملكت عشرة متاقيلة أو عشرة متاقيلة ذهب ذهبا المتقال وزن فذهبا منصوب على تمييز الذات أو تمييز المفرد واضح؟ زيد زرعت في الدان القطمة زرعت في الدان المتاحة وهي تدخل في المقادير أو من نفس الباب.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 ركب القطار خمسون مسافرا ركب القطار خمسون بعد العدد تميز ذات أو مفرد اللي محمد أكمل من خالد خلقا محمد من أكمل من خالد خلقا طيب من يقدر لنا تقدير محمد اكمل من خالد عمر خلقا اصل الجمله نعم قلنا, قلنا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 الخلق لا يكون اكمل من خلق من الشر يكون اكمل من خلق آخر اكمل من خلق خالق خلق محمد اكمل من خلق خالد ها محمد محمد اكمل خلقا من خالد ها محمد اكمل خلقا مثالي كما مقامك لا لا اكمل اكمل خلقا يا شيخ يا زيدا ها؟ وأشرف نفسه أيضا. نفسه محمد الأشرف من نفسي ها زيد. وأطهر ليلى. وكذلك نفسه. امتلأ إبراهيم كبرة ها؟ امتلأ إبراهيم كبرة. هذا نعم بر... كبر إبراهيم لا هذا غير هذا غير محول امتلأ انت... ها؟ لا ان ترى ابراهيم كبران ان ترى ابراهيم كبران هذا يعتبر غير محول. يعني من تمييز النسبة مثل مثل من من تمييز النسبة وهو غير محول. ليس محول من مبتدا ولا من فاعل ولا من ها تميز تمشي هات ضع في كل مكان من الإمكنة الخالية من الأمثلة الآسيت تمييزا مناسبا الذهب اغلى من الفضة جيد الحديد أقوى من الرصاص نعم العلماء أصدق الناس قولة ممتاز طالب العلم أكرم من الجهاد. أكرم خلو قل الجهاد نعم. الزرافة أطول الحيوانات. عنق. عنق. جبتها. زين. الشمس أكبر من الأرض. الشمس أكبر. لا ما أقول. حجمة حجمة. زين زين. أكلت خمسة عشرة. صاهدا 15 تفتح في جوين شوي قطعت هي اكلت 15 تمره شربت قدحا نعم قدحا ها ها نعم قدح الماء يفسر الذات المنتدى موزت الممتلئ موزت قدح الماء شربت قدح الماء لبنا نتوخ. لا, لا. تو <تصفيق> ماء او عصيرا او لبنا ديما قدح يفسر الذات لما تقول ممتلئا شربت قدحا ممتلئا الممتلئ هذا ذات ليس ذاته هذه هي الوصفه زين الشيخ يجوف المعنويات شو؟ ها؟ يكن به معنوية سلب وقاحة عن علمه. لا يقال شديد. العلم ما يقال مثل هذه المعاني التي يؤخذ منها هيكون مما جرى عليه. تكني جرى عليه لسان العرب. نعم. اجعل كل اسم من الاسماء الاتيه تمييزا في جمل مفيده. ايوه. ايوه. اجعل كل اسم من الاسماء الاتيه تمييزا في جمله مفيدة ها. شعيرا. ها شعيرا. ملات ملات شعيراً. شعيراً. شعيرا. او اشتريت ان قصاعا شعيرا. قصبا نعم سلام قصبا لكن نعم الكلام بالقصب ها أه... تقول غرست الارض الأرض او غرست فدانا من الارض قصب نعم خلقا هذه خلقاً. ممتاز شرب ادبا ادبا نعم الله عليه شريبا ها شريبا شرب شربة شربة نيوة شربة نعم مقارنة بين اثنين مقارنة بين اثنين زيد أحسن اي نعم او أحسن من عملين شربا، يعني شربه أحسن من نعم زيد ضحكا ضحكة, ضحكة. أكثر, آه... زيدي. بأسن. بأسن. زيدي أكثر من هذه طيب صحيح زيد من أو تقول الحديد أشد بس نعم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 ايش هذا المنصوب عادي. جيد. هات, المنصوب يا, جيد. وهات المفروض. هات المفروض يا السلام يكون نفس ان جاء عشرون رجلا خلي العشرين 20 بحرف الجر فتقول ماذا على عشرين أو 20 رجل طيب واضح واضح تمييزا لا رأيت أحد عشرة، رأيت فارغ واحد عشر من فلبي ولا لا، بعدين ميّتة، فهنا هل كان الجملة موجودة ولا لا؟ تم الكلام لماذا؟ لكن هذا يشتغى عنه ما يشتغى، ونا نا يشتغى، فكنا يكون فضلا، قلنا الفضلة أي جاء بعد تمام الكلام، وقولنا فضلا لا يعني يمكن الاستغناء عنه، قد يسأل قد لا يسأل. يعني هذا بينات بس ها نعم اقرا بس جديد اعرب هذه الاعراب اعرب الجملتين الاتيتين محمد اكرم من خالد نفسه محمد اعرب يا استاذ محمد من اكتب محمد مرفوع فاعل مرفوع ضم مرفوع وعلمته اخيه ضم هذا ممتاز انجار مجوم متعلق لماذا قال دائما اللي هو اكبر زين يا شيخ في درس ايش درسنا ها تريدنا انشرح عندي عشرون ذراعاً عن حريراً قال عادة عندي عندي عشرون كانت ممتاز عندي أسوأ عنده واضح عنده أضفت إلى نفسي عند محمد ليكون منصوب وإن الله إلى آخرين لكن لما كان المتكلم يضيف إلى نفسه، فيضيف إلى الضمير. الضمير اختصار، الضمير يكتب في فوائد اختصار. تكون عندي أو عن داي فتحات لأسباب ومشاكلها فجرفة. جد كثر. فوض منصوب أنا نفسي فتح مقدر على ما قبل ينتكلم يعني بضيع يشتغل محل عشان يسويهم ضاف وليا. اللي نتصل يسكنه على جون مظنيه. وهم كأنك في خبر مقدر. عندي ايش يرونه عندي خبر خبر ملحق ملحق لانه ملحق هذاك الشيء عندي عشرون يرونه ذراعا حليلا ها عرفت ماذا تمييز طيب الذراع اسم وهو منصوب وناكرة و... وجامل وجانب لا الزرع ما ما وجامل. ها ها نعم لكن هو التمييز هنا هو ماذا هو ماله هو التمييز هو ماذا حليما من مش هنا جمال عليك ثاني لمن تميز تميز الأول تميز, الأول تميز زي زي رأي، تمام، نعم، نفهم تمييز، أصبو، تمييز أصبو آه، ما قال باب الاستثناء وحروف الاستثناء ثمانية، وهي إلا نعم. ليزر يا شباب نعم وحروف الاستثناء ثمانيه وهي الا وغير وسوى وغير وسوى وسوى, وسوى, وسوى وخلا وعدا وحاشا طيب شكرا طيب هذا الاستثناء الاستثناء ماخوذ من الثني يقال ثنى الثوبه اذا عطتها ورد بعضه على بعض. أخذ من من من سنة والثني. بمعنى أن ردة إذا سنة توبة أي ردة بعضه على بعض. ومن ثم سمى الاستثناء استثناءا. لأن المتكلم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 الاستثناء أصل حرفه وإلا أصل حروف الاستثناء إلا وحروف الأخرى أيضا ومنها أسماء أو أف... وبعضها أفعال وهي غير وسوى, وسوى وسوى هذه أسماء خلا وعدى وهاشى هذه تكون احيانا حروفا واحيانا افعالا كما سيأتي فحروف الاستثناء أو ما يستثنى به ثمانية منها ما هو حرف فقط هو حرف واحد إلا ومنها ما يكون اسما فقط وهو غير وسوى وسوى وسواء ومنها ما يكون تارة فعلا وتارة حرفا وهو خلا وعدا وحاشا المستثنى بإلا. قالت المستثنى بإلا ينصب إذا كان الكلام تاما موجبا نحو قام القوم الا زيدا نحو قام القوم الا زيدا وخرج الناس الا عمرا وان كان الكلام منفيا تاما جاز فيه البدل والنصب على الاستثناء نحو ما قام القوم الا زيد والا زيد وان كان الكلام ناقصا كان على حسب العوامل نحو ما قام الا زيد وما ضربت الا زيد وما مرضت الا, إلا بزيد تمام طيب خلاص حلو ايه ايه طيب قال في المستثنى ماذا قال المستثنى بذلك اذا يقسم هنا الاستثناء على هذه او ما يستثنى به نقسم على قسمين ثلاثه تكلم عن المستثنى ب الا اولا ثم المستثنى بالاسمان هي غير سوى وسوى وتوى هي غير سوى فقط وسوا فيها لغات سواء وسواء وسواء نغام ثم المستثنى بعدها وخلا وحاشا تمام طيب نبدأ بالاول يوم المستثنى بإلا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 لا يكون أمرك بالمعروف يترتب عليه منكرا أعظم, منكرا أعظم منه لا يكون نعم نعم واذا قلت الواجب الحرص على طلب العلم موجب موجب أجبت وغد فهم الآن أجمع الموجب قل من إذا قد يكون موجبا إذا قلت قام طلبة موجب لمن ما قامت طلبته ما قام واضح هذا الكلام الموجود و كذلك يقسم الكلام الى قسمين اخر وغير. كلام تام وكلام كلام نقص ما معنى التام التام ان تستوفي الجمله اركانها الجمله تستوفي ماله اركانها بماله اذا كانت فعل ولم يزن بالفعل الفيلم يطلب فائده وقد يطلب مفعولا به والمنتدى يطلب مالا خبرا وكان تطلب مالا اسما وخبرا وانها تطلب اسما وخبرا وغزر اخواتها يطلب مالا يطلب المفعولين وهكذا نقول فاذا استوفت الجمله اركانها قلنا ماذا الكلام تام إذا لم لم تستوفي الجملة كانها كان الكلام ليش؟ ناقص. وضح. إذا الكلام باعتبار الإثبات والنبي قسم موجب ومنفي، والكلام باعتبار استيفائي باعتبار تمام المعنى تام وناقص. وضح. ناقص. إذا كان الكلام تاما موجبا قا و قامت طالبته كلام تام ولا لا فهنا المستثنى لا يكون الا منصوبا وجوبا ما بقى الطالبه الا لازما واضح طيب ها هنا يوجد تفصيل اخر وهو هل المستثنى من جنس المستثمرين أو ليس من جنس مثل المستخدم. هذا تفصيله ما ما ما يعني إذا كان زيد من البلد ورشبط البلد، ها؟ منهم من الأخر؟ فهذا نقول نقول هذا إثناء متصل، ها؟ مجد. لو قلنا قام البلد إلا أو لا نقول جاء البلد إلا مكاعه. المتاع ان طلبا، ما من طلب، ها؟ لكن هو جعلهم، ولما نقول جاء الطلبة يعني يفهم أنه أنهم أنه أنه جاءوا لما يلزم أن يجوا به، ومن ثمهم يجوا به المتاع، اختلف المتاع إذا جاء من شفر أو جاءوا إذا وحدوا الدوس ها؟ هذا نقول إلا المتاع إلا متاعهم هذا يسمى 12 منقطع لأن المتاع ليس من جنس ماذا الطلب ها هنا يكون تفصيل آخر نتركه إن شاء الله ل... ل... لما يأتي فيه التفصيل واضح إذن يقال... قامت طلبة إلى ذلك كلام تاب و... وموجب هذا الكتاب أشار إلى منقطع ومنتزل لما أشار طيب لا نيشكله فلا لا نكيف نتفق بما نعم كثيرين نعم طيب إذا كان الكلام تاما موجبا تاما موجبا وتاما كيف يكون المستثنى أنصوفا هو جلوان موجبا بمعنى الإثبات وتاما بمعنى ما هذا شوفت الجملة أركانها ومن تمام الاشتفاء أن يذكر المستثنى منه والمستثنى المستثنى والمستثنى منه طيب. الحاله الثانية إذا كان الكلام منفيا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 فإن قلت لم أمر بالطلبة إلا زيدا أو زيدا زيدا عنده منصوب وزيدا بالبدلين واضح؟ هذه حسن الثالثة الحالة الثالثة إذا كان الكلام غير, غير تام ما معنى غير تام يعني لم يذكر المستثنى غير تام لم يذكر المستثمر لم تستوف الجمله اركانها ما قام في المستفى. المستفى؟ المستفى. طيب فين الفاعل المستثمر هنا اذا كان الكلام غير تام دائما تكون الجمله منفيه واضح اذا كان الكلام غير تام دائما تكون الجمله ماذا منفيه فهنا تعرب بحسب موضعه موضعين من العراض يعني إذا كان احتزل فائد يكون فائد أو مجرورا أو مجرورا ما قام خ... قام احتزل فائد قل إلا زيد فائد وهذه الا ماذا سميها؟ قل إلا ملغات قل مفرغة أو ملغات سميها ملغات ما رأيت إلا زيدا ما مررت إلا بزيد لا بد من حرف الجر ويجر زيد بحرف. الجر تعلبها ملغاش؟ ها؟ إلا، لا تعلب نعم. ها؟, ها؟ مفرّل. مفرّل. نعم. واضح؟ طيب. أقرأ أقرأ عليه المثل. فالمستثنى قال بإلا ينصب إذا كان الكلام ساما موجبا. بمعنى قد استوفى استوفت الجمله ارسالها.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 الأول لا بد من نصب المستثنى سواء كان اثنى متصل أو كان ماذا منقطع أو كان منقطعا. طيب والثاني اللي هو ماذا التام المنفي إذا كان تاما منفيا.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 أقرأ. وإن كان الكلام مناقصا على حسب العوامل نحو ما قام إلاه يعني وإذا كان الكلام مناقصا ليست تاما فيعرض بحسب العوامل إذا احتجنا إلى الفاعل إذا كان ما قبلا إلا يطلب فاعلا، أعربنا ما بعد إلا فاعلا. إذا كان يطلب مفعولا، عربنا مفعولا. وإذا كان دخل اليها الجر عربناه بما يقتضي الجر بحرف الجر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 إيه اسماعنا ماقص يعني جاءت إلا قبل اشتقاق الجملة ها يكون دائما يكون مفيد يعني تكون يكون ماذا تكون الجملة لم يذكر فيها المستثنى بعد المستثنى من ما قام إلا في المستثنى منه هذا يكون ناقص لأن الجملة لم تستوفي الأركان. ها؟ حتى المثال بجملة نفية ناقصة. نفية وناقص. منفية شمعها منفية؟ في البداية كين وش؟ ما وجدت في البداية؟ حرف منفية منفية حرف ويش؟ لا اله الجملة المنفية في بدايتها ماذا يكون؟ حرف ما تقم من منفية؟ غير مثبت منفي غير مثبت في تبدا بحرف نفي نعطينا حرف نفي ما. ما ممتاز اذا الجمله التي عندها تبدا بما زي ما زي ناقصه لم تستوفي الاركان يعني لم يذكر بعد المستثنى منه تكون الا مقدمه عليه ها اذا ما تحايل تحايل عليا قلت لي فقط قامه و... وتكون تحيلت عليا ثمانين ينبغي ما جلس ما جلس إلا ذنب ما جلس إلا ذنب فهمتاه؟ طيب مثال كلام موجب تام في سنا إلا عمر. عم؟ عمر. عمر. خرج الناس إلا عن عمران خرج الناس إلا عمران وهذه المنفي التاب منفي وتابع. فاا المنفي شو مفهوم المنفي إيش يعني يبدأ بماذا؟ بحرف النفي، نفي أو نهي أو شبه النفي. والتابع يعني يكون مستثنى منه بكرة. أقول لا لا لا لا لا وكلام لا لا لا لا لا ما ما حضر ما حضر ما ما حضر الطلبة إلا تفاعل ما فاعل إلا, إلا عمر ويصح إلا عمر بدل من الطلبة واضح؟ ها خلج عبس اليوم شوية تعبنين هل نحن شممت من أطلع ها؟ قال خد فائده. بعد إذا ماذا إذا خد فائدة بعد إذا ماذا إذا خد فائدة طالب ما عنده أطلع هذا رحيم طيب ما يجرده يروى هذا الأنسى حيانا أخذوا لي أنهبت ره... مظهر كثيرا قلنا لا مرطيفا لكن عليكم مك... او على بعضنا طيب نزيد شيخ نعم. لكن أنا أخذ شيخ شيخ هذا بمعنى لكما في السكان مقابل أقوله بمعنى لكما كل إثنين تعملها لا تعملها لا مفرغة كيف عربة بمعنى إلا مفرغة بما لا بما لا كلش يكون عندها معنى نلاش في هذه طيب زيد نكمل اللي إثنين خلاص المستثنى وأخواتها بغير بغيره بغير وأخواتها قال والمستثنى قال والمستثنى بسوى وسوى وسواء وغير مجرور لا غيره بغيرين في الأخير وغير مجرور لا غيره م هنا مقدم. طيب طيب هذه أسماء غير سوى سوى سوى أما غير فتأتي الأصل فيها أنها تأتي غير الأصل فيها أنها تأتي صيفة وصلوا يا سحي أن تعريبها بحسب موقعها من الجملة بحسب مال موقعها من الجملة وما بعد غير وسوى يكون مجرورا دائما وأبدا يكون مجرورا دائما وأبدا واضح؟ طيب وأما غير وسوى ومثله سوى وسوى فتعرض إعراب ما دأ إلا أي إذا كان الكلام كامن مثبتا إذا كان الكلام كامن مثبتا كانت منصوبة على الاستثناء مثال قام القوم غير زيد فغير منصوب على الاستثناء ومضاف وزيد مضافلي اليه يعني يكون مجرورا لفظا ومنصوبا محلا لأنه مستثنى منه لأنه مستثنى منه طيب ثانيا اذا كان الكلام تاما منفيا جاز فيها الوجهان النصب على الاستثناء والاتباع على البدليه فتقول ما قام القوم غير زيد وغير زيد غير وغير مثلا غير زيد وغير زيد ما قام القوم غير زيد منصوب على الاستثناء او غير زيد منصوب على على ماذا على التبعيه وهنا يكون صفه يكون صفه ها مرفوع غير ما ما قام القوم غير زيد منصوب على الاستثناء أو غير زيد منص ما مرفوع مرفوع على كبيه نعم وثالثا إذا كان الكلام ناقصا فلا يكون إلا منفيا فهنا بحسب عوامل الاعراب تقول ما قام غير زيد وما رأيت غير زيد وما مررت بغير زيد واضح <تصفيق> نقوم المستند هذا ها طيب هذا بالنسبه يغير كذلك سواء وسواء وسواء ان سوى, وسوى وسوى. أما سوى فحركات فحركه مقدرة مقدره الالف منع من ظهورها الثقل وان سواء فانه ماذا يصح... تظهر حركات الاعراب عليه قال تبارك وتعالى في الايه ام إن الذين كفروا يصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس الذي جعلناه للناس سواء الأكثف وال فيه والبعد سواء الأكثف فيه والبعد إن الذين كفروا يصدون عن سبيل الله ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس الذي جعلناه للناس سواء الأصل سواء الأكثف فيه والبعد منصوب. ويصح سواء العافف على على الابتداء. ها؟ على على الابتداء. طيب ما هو المشور في البدء بالنكبة؟ التفصيل. تفصيل. نعم. تكون بمعنى ما؟ ها؟ تكون بمعنى ماذا؟ سواء. المشور سواء قد تكون بين الاستثناء وقد تكون بمعنى التشويه. تشويه. هذا أو هذا؟ نعم. تشويه سواء نعيم هذا سواء من تنجير مهيبة. سواء يعني هنا آآ يعني آآ في بيان جرم أهل الكفر في اتجاء ملام شوا إن ذكوا الذي للناس الذي فيه والباد يعني فيه والباد يعني من يأتيه و... نعم عليهم يعني يستوي فيه سواء كان من مما متكف المسجد أو لا هذا تدخل في المسجد فهذا المسجد إيه؟ لا تدخل في المستشفى تدخل في تدخل تدخل من في المستشفى بوجهين. تدخل في, تدخل في, تدخل في, تدخل في بوجه. يعني بمعنى لا يستثنى من ذلك أحد. المقصود لا يستثنى. أو التسوية. أو, التشوية. أو التشوية. يعني يسوى في ذلك الذي في المسجد الحرام سواء العاكف أو الباد. فإن اتجاه الكفر عليهم يعني متواعدون سواء العاكف ومن يجيء بالحذب ضمن ويق من عذاب العين يعني إن الله لا ونجد الحرام سواء من العاقب والباد على ذلك يعني, يعني مستوي يعني فيه العاتف والباد يعني ولا يستف من ذلك شيء هذا المقصود طيب ما بعد غير سوى كيف يكون مجرور ذلك لفظا على ماذا قال والمستثنى بخلى وعدى وحاشى يجوز نصبه وجره نحو قام القوم خلا زيدا وزيد وعدى عمرا وعمري وحاشى بكرا وبكر هذه خلا وعدى وحاشى وحاشى تأتي أفعالا حروفا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 أو عدا زيد وعدا زيدا أو حاشا زيد وحاشا زيدا واضح؟ أما إذا دخل عليها ماء فيجب نصب ما بعدها على المفعولية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 بخلة <تصفيق> قال يجوز نصبه وجره يعني إذا لم يدخل عليه ماء قام القوم خلا زيدا وزيدين وأدى عمرا وأمرين وهاشا بكر فإذا خل عليه ما تقول ما خلا زيدا وما أدى عمرا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 يوم نرجع يوم إذا نجي صباحا نأخذ الدرس سب نأخذ باب لا باب نأخذ باب لا نأخذ